بسم الله الرحمن الرحيم اقترب في الساعة وانشق القمر وإن يروا آيسا يعيبوا ويقولوا سحر مستمر وتذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنفر حكمة بالغة فما تغني النجور فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصار يخرجون من الأجداف يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتك مبطعي ليل الداع يقول الكافرون هذا يوم عسد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدد هدا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمد ففجرنا الارض عيونا فانتقى الماء على ان قد قد وحملناه على ذات ألواح وذسر تجري بأعينا جزاء من كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذاب ونزر ولقد يستغل القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزر إنا أرسلنا عليهم ريحا ريحا صغصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس جأنهم أعجاب رفل منقعر فكيف كان عذابي ورد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت السمود بالنذر فقالوا أبكرا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 فنادوا صاحبهم فتعقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشرين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر إنا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 ولقد صبحهم ذكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا سنها فأقذناهم أخذ عزيز مقتدر أن يقولون نحن جميع منتصر سيهزموا الجمع ويولون الدبور بل الساعة موعدهم والساعة أجهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسلو يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما ستقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا شياعة فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وتبير مستقر إن المتقين في ذنات ونهر في مقار فدق عند مليك